Forsan يا رخلا مات يا احنا معك فرسان الليل بالساحة رائبك بالي دافع فادقة فيش فارس الليل عمر مصمار القائد فرسان الليل اتحال فرسان الليل تحايد يا كتائب شهداء الاقصى يا ابن المقوار يا الأقصى يا ابن اوضو الفرسان على العذر صاصم صايب فرسان الليل لتحالف. أنا ابن الكتائب كتائب فرسان الليل لتحالف. نرفع على النكِي بلادي أنا ابن الكتائب كتائب الشهداء إلا فرسان الليل Saman näin, vasta liikaa. Muista, että se on oikea. Oletko valmis? انا valmis? Oletko valmis? Oletko valmis?